قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي متفق عليه قوله ثالثة أي ثالث ليلة وقوله أرصده أي أعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا فقال أما وأبيك لتنبئنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى وفي رواية لمسلم وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان متفق عليه قوله لتنبئنه أي لتخبرن به وقوله شحيح أي بخيل حريص على المال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر رضي الله عنه أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابه اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للإسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لم تسألني عن إسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول اسق حديقة فلان لسمك فما تصنع فيها قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وفي رواية وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة أخرجه مسلم قوله بفلاة أي بمفازة وقفر وقوله حرة الحرة أرض ملسة فيها حجارة سود وقوله شرجة أي مسيل الماء من الحرة إلى السهل وقوله بمسحاته المسحة مجرفة رأسها من حديد Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Ashaadu en la ilaha illa Allah Ashaadu en la ilaha illa Allah. Aishhad anna mohammedan rasoolu Allah Aishhad anna mohammedan rasoolu Allah Haia ala salaa Haya ala al-salah Haya ala al-falah اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة بسم الله الرحمن الرحيم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 ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نعوذ بك من شرور ألسنتنا ومن شرور أبصارنا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 وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام, ذا الجلال والإكرام تم نورك فهديت فلك الحمد أعظم حلمك فعفوت فلك الحم بسطت يدك فأعطيت فلك الحم ربنا ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية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 ساو شاو اعتدلوا الله اكبر الله اكبر رب الى المغرب اللهم لك النخطه بسم الله الرحمن الرحيم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 Siraat al-lazien an'amta alayhim ghayri al-maghubi alayhim wala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 رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاغْفِرْ لَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ الله اكبر Samea الله liman hamidah. Allah wa laka al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 قرن هل تحس منهم من احد هل من أحد أو تسمع لهم ركزا الله اكبر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 Allah <تصفيق> الله أكبر Allahu Akbar Allahu Akbar Sami'a Allahu hamidah bir durum böyle.